وإذ قال موسى لقومه يا قوم ما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زابوا أزاب الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ومن أظلم من, من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطمئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كرها الكافر هو الذي أرسل رسوله بالمداودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرها المشرقون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة أنتم منجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إنكم كنت تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الحوض العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواري ونحو أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا الله يستبق لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتر عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي طلال مبين وآخرين منهم لما يرحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو القضل العظيم مثل الذين حملوا الثورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فن يكون للناس فدمنوا صادقين ولا يتمنون أبدا لما قدمت أيديه والله معلم من الظالمين فلإن الموت الذي فلإن الموت الذين تفرون منه فإنه فلإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاذكم ثم تردون إلى عار المغيم وشر هذا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قرأت الصلاة فانتشروا في الأرض واتبوا من قضل الله واذقوا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا لها قضوا إليها وتركو قائما قل ما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 اتخذوا أيمانهم, جن... اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله لهم عذاب مهي إنهم, إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم جفروا فاطبع على قلوبهم فهم لا يرفعون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولون تسمع لقوله كأنهم خشر مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم الله أنا يرفقون وإذا قيل لهم فعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لتنفقوا على من عيدوا فزائر السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفهمون يقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاصرون وأنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء آجلها والله قبير بما وَصَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ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 ذلك بأنه كانت تأتيه الرسل بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستعنى الله والله غني حميد دعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الطوام ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخل تقتنى الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوض عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ذلك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصريين ما أصاب من نصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه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 فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وعينوا فشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقربوا الله قرض الحسن يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شعور الحليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم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 فإذا بلغنا ادرا من نفانكم نب ما معروفا وفارقوهن بما معروف واشهد ذو يعدل منكم الشهادة لله ذلك يعرض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرضعه من حيث لا يختسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله مبالغ أمره قد زعل الله لكل شيء قدرا ولا إياه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 ولا تباروهن لتضيق عليهم وإن كن أولاد حمل فأنشقوا عليهم حتى يضع الحملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أدرهن وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تعاسرتم فستربعنه أخرى لينفق ضرسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيدعى الله بعد عصر يسرا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 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى فعل أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضهم وأغرض عن بعضه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 أَسَرَّ بُهُ إِن تَلَقَّ بُنَاءَ يُبْذِلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَتٍ تَأْيَدَتِ وَعَبِيدَتِ سَأَحَتٍ طَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ أَنِّي كُنَّ رَوَّادُهَا الْلَّسْمَ وَالْحِجَارَةَ وَقُونَ النَّاسُ وَالتَّجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاوُهُمْ شَدادٌ لِّيَعْصُونَ اللَّهَ أَمْرَهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا اللي... يا أي... وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَسَرَبُهُ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 إذ قالت رب إبني لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وماريا بنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيهم روحنا فنفخنا فيهم روحنا وصدق بكمات روحنا وكتب به وكانت من القائلين